ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا و َ إ ِ ذ َ ا ر َ أ َ ي ْ ت َ ثم ََ رايت َ نعيما َِ و َ ب ُ ل ْ ك ا كبيرا َِ عاليهم ََُِْ فيها ِ بسندس ٍُُُْ خ ُ ض ْ ر ٌ و َ إ ِ س ْ ت َ ب ْ ر َ ق ُ و ا وحلوا ََُُ س َ ا و ر َ من ِْ فضه ِ وسقاهم َََُْ ربهم َُُّْ شرابا ًََ طهورا ًُ إ ِ ن َّ هذا ََ كان ََ لكم َُْ جزاء ًََ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 وكان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما